「だんびりだんびりだんびりだんびりだん صديقنا عطفو صديقنا الافضل ينشر السلوك قلد ما يحسن ينجح في العثور على الحل ا ل أ م ي يسهل ا ل م ا ل م المطلق